Listen, me وقال <تصفيق> واشتوا آتيناه حكما وعلما وكذلك But ألمت نفسا بالأمس، كما أرقت نفسا بالأمس، تريد إلا أن تكون جبلا في الأوطى وما تريد. أَلَا يَمْسَسُنَا إن الملأ كَتَبَ بك ليقتلوك إن الملأ وَعَلَى بك ليقتلوك الْمُؤْمِنُونَ إني لك بِكَ لِيَقْتُلُوكَ لَكَ 111. <تصفيق> فخرج منها خائفا يترك وهو قال رب نجني من القوم الوالمين ولم Oh. them. في البقعة المباركة من الشجرة نودي من ساقئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وغمم إليك جناحك من فَذَا الَّذِي كُنْتُمْ هَامِدِينَ وَرَبُّكَ إِلَٰهٌ لَّهُ وأخيها رونق أفصح مني لسانا فأرسله معي رذأ يصدقني معي أن يصدقني. أخاف أن يكذبون. قال سنشد عبودك في أثيك ونجعل لكم ما بآياتنا أنتما ومن تتبعون من الغالون فلا أَسْتَيَوَظَنُوا أَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ جَنَّ نُغِنْ أَنَّ مَنْ يَذْعُن إِلَّا نَارَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وأتبعناهم Fa'ılın 109. 111. وكنت في جانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر 118. ورساب من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون 119. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت يَقُولُ رَبَّنَا فيقولوا رَبَّنَا I قُلْ <تضل> مِمَّنْ اتَّبَعَ وِغَيْرُ هُدًى مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي الْقَوْمُ ظَالِمُونَ وَلَقَدْ وَصَّنَّا لَهُمْ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ يُنْبِذِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا عسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا لا تهدي من أحببت الله يهدي من يشاء. يرز من لدنا ولكننا اكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية يرتم بالطيور معاش فان تلك own. الحمد بالأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرهيتم إن جعل الله عليكم الليل سومدا إلى Uh-huh. <laughs> يقول أين شركائي؟ فيقول أين شركائي الذي كنتم تزعمون؟ على شركاء الذين كنتم تزعمون، ونزعم من كل أمة شهيدا، فقلنا هاتوا برهانكم، فقلنا هاتوا برهانكم أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبضى عليهم وآتيناه من 119. قال له قومه لا تفرحن الله لا يحب الفيحين 111. وابتغي din Ho والله فيك للمتقين من جاء في الحسنة خير منها ومن جاء. من السئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرّوا لك لا ولا تكون النبؤة للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ منجلت إلي، ودعوا إلى ربك، ونا تكون وَلَا تَجِرُوا مَا الله إِلَهَ مَا What I